بِهِ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يؤمنون.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 وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ رَجْفٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم لا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا بالناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وَإذاَا خَلَ إلَ شَاقِ مِمْ قالَون إِ معكُمْ إِ مَا نَفْ مُستَهْزِعون اللههُ يَستَهْز بِمْ وَيمُزُهُم فيِي قُغيَِ الطلَلَةَ بالِالمد فَمَا رَضحَد في جاَةهُ فمَا رَضحَت في جاةهُ وَم كانوا مُسَد مَسَلهم كََثَرَّ بِستَوقَدنا رَسَرًا م أَضاءت ماَا حَولَهُ غَهَبَ اللهَّ بنورهم ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بصم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلماتون يَجعلونَ صَابِعهم فيِي آذَانِهِ مِنَ الصَّاعِِ حَدَرَ المَوود وَلَّهُ مُحيفُ بِالكافِرين يكَادُ الْ البَرْطُ يَخْطَفُوا أَابصَارَهُ قَُّمَا أَضَ أَلَهُم مشَوْ فيهِ وَإِذَا عظْلَمَ عَلَد طَامُود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 زلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا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 كُلَّمَا غُذِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه مثلا ما بعوضه سما فوقها فان الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 الله. ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالآن وكنتم أمواتا فأحياكم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 نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها كم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني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 وقلنا يا آدى اسم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَكَلَّفَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَنْ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 وَعَلَيْكُمْ وَأُنْفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا نَزَّلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ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 امتي الذي انعمت عليكم واني تفضلتكم على العالمين واستقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَاسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم وَإِنْ ثَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عفونا بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون قَوْمِ قَائِمٌ سَالِقَ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ فَاقْتُلُوا خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو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 129. قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. وإن قلوا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئس رغدا 111. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفة نغفر لكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له فأنزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وقفائها وشومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهببوا مصرا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 الذين امنوا والذين هادوا والنصر والصابرين الذين امنوا بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور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 فَجَعَلَ النَّاهَانَكَ لِلَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذ ظَلَمَ سَارِقُ قَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَسْتَخِذُّنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 تثير الأرض ولا تستي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكثون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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجاوَةِ لَمَا يَتَفَجْ مِنْهُ الأأَنْهَا وَإَِّ مِنهَا لَمَا يَشَخْفَقُ فَخْرُرج مِنْه الْ الم وَإَِّ مِن هَا لَمَا يَهُ بِقُ مِنْ خَشَةِل وَمَو اللهَّهُ الله بِغافِنا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 بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به, ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما قُلْ الْعَهْدُ عِنْدَ الله عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَذِقُربَ وَتَمَا وَمَسكين يقُول لَّاتِفُسْنَ وَأَقيِي مُسْوَلََا وَقِي مُسْوَلَةَ وَ تُزنَكاتَفَُّ تَوَّثُ مِلا قَللًَا مِنكُمْ وَأَمتُم وَالِبُون وَإذاَا خَذْن مِيثَاقَفُمْ لا تَشْفكُونَ بِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرجُونَ أَمْ ولا تخرجون أنفسكم من زياركم ثم أقررتم وأنتم تشهجون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي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 لا تهوا ان فتكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقصدون وقالوا قلوبنا غُلز بل الله بكفرهم فقريلا لا ينهون ول وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على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 لقد جاءكم نذير بالبينات فما اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعناه فوقكم الطور فادونا خذوا, خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرط الناس على حياة ومن الذين أشرثوا يود أحدهم لو يعمر ألف وما هو بمزحزحه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 جِبْرِيلُ وَمَن كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَسْفُرُ بِهَا إِلَّا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 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 وقالت اليهود ليس في النصر على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليس في اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن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 وقالناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يكسونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل قُلُونِ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واعهدنا الالهه ابراهيم وا اسماعيل ان قهره بيتي او قهره بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْهِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعْثِيهِمْ من رَسُولًا مِّنْهُمْ يَكْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتَنَوَّعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن تَبَوَّأَ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 إن الله نصفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال, لبني إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبا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 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا كان من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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَدْحِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونِي لَنَا أَمْوَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعِقُبًا والأسباط, وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَمْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ من كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ الله وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فِيكُمْ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبرة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب, ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 وَلَئِنْ أَكَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بِكُلِّ آيَةٍ لَّاتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ دل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يسلمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون مِنَ الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِيَ النِّعْمَةَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ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 الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه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 الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله, أولئك يلعنهم الله حُوَ بَيِّن فَأُولَئِكَ تُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 السَّبْعُ وَرَاءَهُ الْعَذَابُ وَرَاءَهُ الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا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 بل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير ولحم الخنذير وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير ماغي ولا عاد فلا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 مَنْ آمأَمَنَ بِاللهِ والالْيَْومِين آ آخرِرِ وَْمَلائكَةِ والْحتابابِ والنَّبِين وَنَّبينَ وَآزَل المَلَ عَلَ حُذِّهِ ذَوقُبَا وَْسامَ والْمَسكين والْمَسكينَ وَبمَسْنَبين وَسكائِر وَسكَين صَابِرٌ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الذين صدقوا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف, فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذات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 اذا ترك خيرا وصيه لوالديه والاقربين بالمعروف حقا على المستقيم فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه فانما اسمه على الذين يبذلونه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 قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة, فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن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 لباس لهم عَلِمَ الله أنكم كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ مِنَ الْخَيْطِ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريطا من اموال الناس بتاكلوا فريطا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون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 إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيسر من الهديث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 اخْيَرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَاسْتَقِيمُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَلِكَ مَا يُمَيِّزُ اللَّهُ الْقَوْمَ وَذَكِّرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ فِيبُ مِّن حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ, وما له فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا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 ويشهد الله على ما في طلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئت المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغير اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللكم من بعد ما جاءته البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاليوم لَنِ مِنَ الغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فإن الله فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويدخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس سَوَّاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ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 مستهم البأساء والضراء وذلزلوا وذلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما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 وَفَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله والفتمة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتدل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا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 ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في, في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَالِدَيْنِ عَلَيْهِنَّ نُدْرَجَةٌ وَاللَّهُ عزيز حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُم مَّاءً شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَدْتُم حدود الله حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئك فأولئك فلا تحل له من بعد حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا يتراجع أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسْرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ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 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَمَن تَعْزُلُوهُنَّ ذَلِكُمْ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ وَمَن تَعْزِلُوهُنَّ إِذَا حَمَلْنَ حَمْلًا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 وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا ان تراض بينهما وتشاور فلا جناح فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم, إذا سلمتم ما اتيتوا بالمع الله وعلموا أن الله بِمَا تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فِي مَا فَعَلْنَا فِيهِ أَنفُسُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَعَيْنًا طَلّقتموهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيبه عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فَاصْفِقُوا وَالنَّصَلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُصَلَّى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَنَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا, متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا ذناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم, في أنفسهم إن من معروف والله عزيز حكيم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 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَخْضِبُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ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 وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُم نَّبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وبقية مما ترك آل نوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مرتديكم بنهر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 ل قاقَتَلَ اليَْمَ بِجَالوا تَاجُنُودِ قَالََّ بينَ يَظّونَ أََّهُم مُلَاقُ اللَّهِ كَمِّ فِيأَح كَمِّ فِيت قَللَةٍ غَلََت فِيأَةَ تَذةً بِبنِ الن وَولهَّهُ مَا عصْمَابِنين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 وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفر الله الناس بعضا وببعض لفسدت الأرض ولكن الله, الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها علينا بالحق وإنك لمن المرسلين تلت الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء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 في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله علي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 وكان الذي مر على قريتي وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحيي قال ان لا يحيينا الا هو بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال نبثت يوما او بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك, وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قال ألم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فخرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذا لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم اجرهم عند ربهم ولا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَيُرْفِضُهَا خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه فاعابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كذبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون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 الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نبرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن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 إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أُقصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء مِنَ التَعَفُّفِ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سَنُؤَنِّعُ عَلَّن يَتَنَفَّلُهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ طَغَوْا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظكم من ربه فانته فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولاء انكروا الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أسليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يَا أيها الذين آمنوا إذا كدا ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع, أو لا يستطيع أن يمله وفليملي وليه بالعدل وَتَشمِدُ شَهيدَ بِجَالكُم فَإَِّمْ يكَُارهُ لَْن فَدُنُ وَأَمرتَان مِا تَرربَون مِ تَربونَ مِنَ الشّهدَ ن تَبِي إحْدَهُمَا أَنْ تَبَّ إشْدَهُ مَا فَتُذَكرَِ إحْدَهُمَ وَلَا يَأبَ الشّهد إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليه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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته, كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مَا لا طاقة لنا به وعف عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين